بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَةُ رَافِعَةِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاهِ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّاهِ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّاهِ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 وكانوا يقولون أئذا مِتْنَا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم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 نحْن خَلَقناكمُم فَلَول تُ صَدْنقون أفَأيتُ تُمنون أَتُم تَخْنقونَهُ أَم نَحْنُ خَالقون نَحْنُ قَغْناَا بَينكُم المَوْوتَ وَما نَحْنُ بِمَسبوقين علىأَنُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكمْ وَنُون شِئأكُم في ما لا تعلون فَلَمَّا قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ إ لَُغَْمون بَلْنحْنُ مَحرومون أَفَرَأَيتُم الم الذي تَشَْبون أَنتُمْ أَزَْلتُهُ مِن الْ المُزْنِ أَم نَحْنُ الْ المُنزِلون لََ شاءُ جَعللنهُ جااجًا فَلَلاَا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جعلناهاَا تَذكرَة وَمَتَعَمُقوين فسَبّح بسمِ رَّكَ العظيم فَلاَا أُقُزمُ بمواق إجوم وَإهُ لَسَم اللو تعلون عظم إنهُ لَ قرآنُ كَريم فيِي كتاب مَكْنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون